محبه اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يفضفض للثانيه صح وما ما خلفت مشاكلنا ولا رضينا صح اللي تشكيله عنده هم اكثر منك صح لكن تعال شوف الان وإحنا نتكلم مع بعض تلقى الواحد يتكلم لو, لو اوريك المقطع اثنين يشتكوا لبعض واعطيك بدون صوت اقسم بالله ان تقول هذا بيطلع قلبه وهو قاعد يعبر عن اللي عنده صح ولين سجد بين يدي ملك الملوك الغني جل جلاله اللي اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون تلقاه يدعي كنه يدعي واحد فقير اقسم بالله ما قدرنا الله حق قدره عندنا مشكله مع السجود واذا كان عندك مشكله في اطاله السجود عندك مشكله في حياتك كلها إذا أنت تجيد فن الشكوى للناس وما تجيد فن الشكوى للبشر وما تفتقر تفتقر للناس وما تفتقر للرب العالمين أقسم بالله لن تزداد مشاكلك إلا سوء أحبتي ليش ليش كان للناس كل واحد يطلع قلبه ويتكلم ليش شكل الأعزس ساجد يرفع بسرعة وحتى وهو ساجد بين ذي الله من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بيروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له والله جل جلاله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله خذ الآية يا أيها الذين آمنوا إيش استعينوا درس قاسم استعينوا بإيش بالصبر والصلاة تخيل إليك أحن فيك ورم مصيبة طيب ورم من اللي قضاه لو عند أمك بتعطيك اياه لا والله أنا ترحمك والله إن الله أرحم بك من أمك في أجل هذا يقول أحد أئمة التفسير يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب أعيد يقول والله لاختيار الله لك فيما تكره خير لك من اختيارك لنفسك فيما تحب يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مع الصابرين طبعاً لن تدوق يا الغالي إلا إذا عرفت إش معاً إذا حبيت السجود تحب السجود؟ تكلمني واحد قبل رمضان بكم شهر كان يوم خميس وأنا عندي واحد من أخواني وفاتح سبيكر ويتكلم أقسم بالأي جماعة أنا يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي, ويبكي وقال قصة ما نبقى أيها لكن قصة صراحة مؤلمة قلت والله يا حبيبي شهر والله أنا هذه كلمة هنا. قلت والله يا حبيبي لو أني ربك أني لأعطيك من بكائك ومن شكوك لكن والله العظيم ان ربي ارحم مني تقدر قلت له هالكلمتين يا جمع الموقع وشوفوا كلامه هو بنفسه وش قاله وش قاعد يوصي الناس قلت له يا حبيبي والله لو كنت ربك هالكلام اسمعك والله أعطيك لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون خط هذه قلت تقدر تقول الكلام اللي قلته ليه بنفس الطريقة وانت تقدر هالبك هذا ويطلع لله وانت ساجد لحالك سكت قلت إذا تقدر راح الحين سوها أقسم بالله ما يردك سبحانه قلت يا أخي قال طيب وش توصيني عليه قلت أوصيك بشيء واحد لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه وتعالى وذكر بعدها الجاي دق علي قال أنا ما كلمتك بشكي اليوم ولا شيء بس اقول لك كلمة وشوفوا يا جماعة اكتبها في الموقع في سجل الزوار يالله أقول لك بس كلمتك فأذكر فيها الناس قل للناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيء ما قلته يقول اقسم بالله ما أبقى ربي ولا حاجة إلا قضاها في الأسبوع استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادق